بسم الله الرحمن الرحيم لا أقتم بيوم القيامة ولا بلا قادرين على أن نسوي بدانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البطر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر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 119. ولو ألغى معاذيرا لا تحذك به لسانك لتعجل به 111. إن علينا جمعه وقرآنه الا بل تحبون العاجلا وتذرون الاخرة وجوهي يومئذ ناطره الى ربها ذاكرا ووجوهي يومئذ باسره تظن ان يفعل تراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والجفة الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا قدق ولا صلى ولكن كذبوا وتولوا ثم ذهب الى اذه هي تتمطاف او لنا من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجي للذكر